قال رحمه الله قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ي بعد الورود ثم ننجي الذين اتقوا بعد وروده من نار على اختلاف تفسير الورود ما معناه فبعد الورود ينجي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان و أهل التقوى ويترك الظالمين فيها جثية جاثين على ركب ركبهم في النار وأما أهل الإيمان فالنجاة لهم بتقواهم وإيمانهم وطاعتهم لربهم في الحياة الدنيا نفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى بأن نجاهم من ناره وعذابه دخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأما ل العسيان الكفران فإن جهنم تنتظرهم وإنها مستقرهم ومستودعهم, ومستودعهم. فهذا فيه ش ا ر ة على أن النجاح تكون بتقوى الله جل وعلا فأن الخسران ي ك و ن بالظلم الأكبر وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ونذر الظالمين فيها جثية والمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر وهكذا أيضا ما دون الكفر و ا ل ص غ ر ص ا ح ب على خطر ثم من يسبق الدم هذا على خطر لم ي س ح ل ولا زال في دائرة أهل الإسلام على خطر فهو ظالم وهكذا أيضا من ينهب الأموال و ي خ ذ م ا ل ن ا س ظ ل م ا وعدواناً ب غ ي ويستغل جاهه ويستغل سلطانه نهوده ف ي س ط على أموال الناس هذا ظالم باغي يعرض ن ف س ا لعذاب الله من اقتطع ش ب ر ا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين فهذا لشك أنه ظلم وصاحبه معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى لكن أن أخذ بذنبه فإنه لا يخلد ونذر الظالمين فيها جزية ي د خ ل الظالم إن شاء الله أن يدخل النار أدخله من أهل الإسلام ثم مآله إ ِ ن ا ل ج ن َ ة و ن س أ ل ُ ا ل ل ه ا ل ع ا ف ِ ي ة و ل ا ي َ س ت ط ا ع و ل ا ت ط ا ق ن ا ر ج ه ن م ق ا ل ا ل ش ا ر ِ ح ر ح م ه ا ل ل ه ق ا ل ا ل م ف س ر ق و ل ه ت ع ا ل ى ث م ن ن ج ي ا ل َّ ذ ي ن َ ا ت ق و ا أ َ ي ا ت ق و ا ا ل ش ر ك َ غ ر َ م َ ك س َ ا ئ ِ ن ج ي ب ا ل ت خ ف ي ف ا ل ب ا ق و ن ب ا ل ت ش د ي د و ن َ ر ا ل ظ ا ل م ي ن ف ي ه ا ج ث ي ة ج م ي ع ا و َ ق ِ ن ج ا ث ي ن ع ل ى ا ل ر ُ ك ب و ف ي ه د ل ي ل ع ل ى أ ن ا ل ك ل د خ ل و ه ا ثم أخرج الله من هالمتقين وترك فيها الظالمين وهم المشركون قال اخبرنا عبدالوحد المليحي قال اخبرنا احمد النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو ا ي ا م ا ن ي قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن ا ل م س ي ب ي و ع ط ا ء ابن يزيد الليذي ان ابا ه ر ي ر ه رضي الله عنه اخبرهم أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وهذا نعيمهم العظيم وأكمل النعيم في الجنة فسألوا يا رب نرى الله يوم القيامة فأجابهم بأنهم يروا سبحانه وتعالى من غير إدراك وإحاطة فالرؤية ثابتة ا ل إ د ر ا ك منفي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار أما الرؤية فيثابتة في الصحيحين بل تواترت الأحاديث بها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض بعض المتواتر فأهل السنة خ ل ا ف ا للمتدع يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى وأنها ثابتة وأن المؤمنين يرون الله سبحانه يتنددون برؤيته ج ن و ع ل ى ر ؤ ي ة وجهه الكريم والمبتدعة من المعتزلة ومن الأشاعرة ينفون الرؤية وإن حاول الأشاعر يتحذلقوا و ي ظ ه ر ا ل ن ا س أنهم يثبتون الرؤية فإن مصير قولهم إلى قول المعتزلة الذين ألزموهم بالنفي أنتم ت ق و ل الرؤية من غير ع ل و ل ي س في مكان عالي وإلى آخر ذلك فيش من رؤية هذه معناها أنهم تفلسفوا في الرؤية والمقصود النفي وإنما أ ث ب ت ا ل ل ف ظ فقط والمعنى ما فيه معنى وأهل السنة أثبتوا رؤية لله جل وعلا ليست كروية ا ل م خ ن و ق ي ن هؤلاء الذين وقعوا في النفي إنما وقعوا في التشبيه قبل ذلك فحصل لهم ما حصل من النفي فهم يرونه لا كما يرون المخلوقين أو إلى آخر ذلك فيرونه من غير إدراك ويرونه من علو, من علو سبحانه وتعالى ا ل ا قالوا هل نرى ربنا ي و ه ا م القيامه ق ا ل هل تمارون في القمر ليله البدر هل تضارون في القمر ليله البدر ليس د و ن سحاب لا شك الجواب ما في أحد ح ص ل له ضرر الكل يرى ا ل ق م ر ه و مخلوق ولا زحام ولا تعب ولا مشق كل واحد يرى الغمر من مكانه ولا يحتاج أن تضاموا ولا يحتاج أن يحصل لهم ضرر هذا مخلوق كما ترون صغير الحجم مخلوق من المخلوقات والناس ما ت ت ع ف ر رؤيته هل ترون هل تضارون و تضارون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب لا لا نتضار لا يحصل لنا ض ر نراه بكل سهولة وكل يسر ولا يحصل ضرر س ت ر و ن الله سبحانه وتعالى جميعا ولا ضرر عليكم ولا تضام ولا شيء ترون الله تلددون برؤيته فالتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرء بمرء فأنا مخلوق ذاك خالق سبحانه وتعالى إنما التشبيه في الرؤية هل يحصل لكم ضرر في رؤية الغمر؟ ج و ا ب لا كذلك رؤية ربكم سبحانه وليس المرء كالمرء قال رحمه الله قال قالوا يا رسول الله قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها س ح ا ب وما ر أ فيها ولا جدل ترى هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك شبيه رؤية برؤية لا مرأي بمرأي يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعهم فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع الغمر ومنهم من يتبع الطاغيط وهذا ك ل ن للتبعيد وليس الاستقصاء والحصر في الحديث وإنما منهم بعضهم بعضهم وإلا بعضهم أدنى من هذا ت ب ع البقر ونص الله العافية وغير ذلك من المخلوقات ت ب ع النار عبد النار عبد الشمس عبد البقر عبد ما هو أخص من ذلك الفروج فمنه من يتبع الشمس ومنه من يتبع الغمر ومنه من يتبع الطوغيط وتبغى هذه الأمة فيها منافقها كما سمعت ليس المقصود الاستقصاء ا ء ع ليس المقصود الاستقصاء وإنما المقصود تبعيد وبيان بعض الطائف التي تتبع بعض ا ل ا ل ه ة وتبغى هذه الأمة وتبغى هذه الأمة فيها منافقها نزالوا معهم ثم يفصل ا ل ه بينهم ب ي ن هؤلاء ف ج ر ة فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله يعرفوا ب ص ف ا ت التي أخبر بها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يوم إذن ل ا الرسل وكلام الرسل يوم ئ ذ اللهم سلم سلم وفي جهنم ك ن ا ن ي ب مثل شوق السعدان هل رأيتم شوق السعدان؟ قالوا نعم ولابد أن يمثل الشخص إذا أراد التمثيل بشيء معروف لدى الحاضرين ومن أراد إفهامهم وتقريب المقصود إليهم فلا يضرب لهم م ث ل ا بشيء ما يعرفونه فهذا خلاف الأصل لكن إن كان ش ي ء لا يعرفون يعرفون ق ب ح ا م ث ل ا ولم يروه فلا بأس أن يضرب به المثل كالشيطان إن الله ضرب له م ث ل ا بتلك الشجرة ما فيه مالع ل أ ن قد عرفوا الإجمال أنه قبيح فمثل بالشجرة التي هي شجرة الزقوم في جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وما قد ر و ا رؤوس الشياطين لكن يعرفون قبح الشياطين فإذن هذه ش ج ر ة قبيحة ما هي طيبة فهذا لا باس به إذا علم وصفه الإجمال بأنه قبيح و ن لم يرى كما ضرب الله الشجرة تلك أو جعلها مثل هذا الشيطان الذي لم يروا رأسه لكن يعرفون قبحه فإذن هي شجرة قبيحة يأكل منها أهل النار وإن ا ل أ ص يضرب المثل بشيء محسوس معلوم أو محس معلوم عندهم حتى يحصل التقريب والإفهام نحن الآن لو قال لنا واحد هل تعرف شوق السعدان ق ل ن ا ما نعرف والله أعلم مثل يشهد شوق السعدان فيحتاج يضرب لنا مثل بشيء معروف عندنا نراه موجود في بلدنا ما هو موجود في بلاد أخرى يضرب لنا به المثل سنجلس ن س أ و ش ه ذ ا الذي قلته وهكذا أ س أ ل سلسل قالوا في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من ي و ب ق بعملهم ومنهم من ي ج ر د ل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة من أهل التوحيد, من أهل النار من أهل التوحيد وأما الكافر فلا رحم له وليس محل للرحمة محل للرحمة وليس أ ه ل ا لها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد نصت الأذلة الصريحة أن أهل النار يخلدون فيها القفار أعني فقوله أهل النار المقصود هنا من أهل التوحيد عن الأصل في إضافة الأهل إلى النار الذين هم قفار لكن هنا المقصود من دخلها من أهل الإسلام من أراد من أهل النار أمر الله أو أمر الله الملائكة أن يخرجوه أو أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفونهم بآثار السجود وهذا يدل على أنه لا ينجو إلا المصلي إذا دخل النار ينجو بصلاته وبسجوده أما من ل ي س له صلاة فهو من أهل النار ممن يخلد فيها وهم دركات فيها كما هو معنون على خلاف المشارلي ويعرفون بأثار السجود ح ر م ا ل ل ه على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من في النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من في النار قد م ت ح ش و ا ف ي ص ب ع ل ي ه ِ م م ا ء ا ل ح ي ا ة ف ي ن ب ت و ن ك م ا ت ن ب ت ا ل ح ب ة ب ة ف ي ح م ي ل ا ل س ي ل ق ا ل ا ل ح ِ م ه ي ب ز ر ا ل ب ق و ل و ا ل ع ش ب ت ن ب ت ف ي ا ل ب ر َ ا ر ي و ج و ا ن ب ا ل س ي و ل و ج م ع ه ا ح ب ب و ح م ي ل ا ل س ي ل م َ ج ا ر ِ ي ا ل س ي ل م ن ا ل ط ي ن أ و غ ث ا ء ق ا ل ل ه ح م ي ل ا ل س ي ل ث م ي ف ر غ ا ل ل ه م ن ا ل ْ ق ض ا ء ِ م ن ا ل ع ب ا د و ي َ ق ى ر ج ل ب ي ن ا ل ج ن ة و ا ل ن ا ر وهو آخر أهل النار دخولاً ل ج ن ة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب صرف وجهي عن النار قد قشبني ريح ريحها وأحرقني د ك ا ؤ ه ا تقدم هذا في الفتح معناه قشبني وأحرقني د ك ا ؤ ه ا معناه سمني وآذاني وأهلكني لهبها وشدة وهجها فيتعبني يا رب أزلني من هذا المكان وأرحني قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل, عسي هل عسيت عسيت وعسيت في السين لغتان هل عسيت إن فعلت ذلك, إن فعلت ذلك بك أن ت س ل غير ذلك فيقول لا لا يا رب بعدني بس أصرف وجهي عن هذا الحر النار هل ستطلب غيره قال لا يا رب هو سيطلب غيره سيأتي والله أعلم به فيقول هالعسيت إن فعلت ذلك بك أن ت س ل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما شاء من عهد ميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة بس عند الباب لا تدخلني خليني عند الباب قريب من هذا الخير الموجود و ه ر ي د أ يدخل الجنة بعد ذلك ويطمع في رحمة الله ي ع ر ف أنه يخاطب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى يخاطب ربه جل وعلا الذي هو أرحم به من نفسه ويطمع في رحمة الله سكت ما شاء الله أن س ك ت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت العهود والميثاق ان لا تسل غير الذي كنت س أ ل ت فيقول يا ربنا اكن أ ش ق ى خلفك فيقول ما عسيتا ما ي ت ا ن اعطيت اعطيت ذلك أ ن تسل غيره فما عسيتا ن ا ط ي ت ذلك ان تسل غيره فيقول له عزتك لا أ س أ ل ك غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد م ي ث ا ق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فسكت ما شاء الله ليسقط فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله تعالى ويحك ابن آدم ما أقدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسألني غير الذي عطيت والله ع ل م أنه سيسأل ولكنه رحيم سبحانه وتعالى ويظهر العباد كرمه ورحمته بهم وجحد ذلك من جحد وعرف ذلك من عرف فطمع في رحمة الله جل وعلا فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما غدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسألني غير الذي عطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه صفة الضحك ثابتة لله جل وعلا ابن عبد البرله زل هنا في صفة الضحك رحمه الله وهو السلف في المعتقد لكن زلت قدمه في إثبات صفة الضحك فإنه ن ف ا ه فيقول يا, فيقول يا رب لا تجعلني أشقى, خلق أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له وضحك يليق بجلاله ليس كمثني شيء فليس ثم تشبيه بين ضحك ا ل خ ا ن ق و ا ل م خ ن و ق لكن ما يجوزنا في الصفات الله يقول فيضحك الله منه ونحن نقول لا ما يضحك وإن معنا رحمة ومعنا فلا هذا والله أنه تكذيب للنصوص والله النصوص ظاهرها كما ترى بل هي نصوص لا نقول ظاهر نصوص في إثبات الصفات يأتي بعض الناس ينفي الصفة لأن عقلهم ا س س ا ق هذه الصفة هذا معنى تجسيم معنى تشبيه فقلنا لكم ما نفوا إ ل بعد أن شبهوا والذي هو السعيد من أثبت ونفأ أثبت ونفأ أي أثبت الصفة ونفى التشبيه قال فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فلا إله الله الكريم يقول له تمنى إيش تريد عذاك غير هذا سندخلك للجنة و إ ش تريد تمنى الذي تريد فيقول تمنى فيتمنى حتى إن انقطعت أمنيته أريد أريد, أريد أريد أريد أريد يا رب أريد حتى تنقطع أمنيته يعطي أضعاف ما تمنى فما أكرمه سبحانه ما أرحمه وما أحلمه هذا حصلت منه معاصي في الدنيا ونجأ بتوحيده وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمه له أو بما أكرمه به من الكرامات فكيف بذروة الناس الأنبياء فبأي شيء يكرمون وكيف بالصلحة بعد ا ل أ م ب ي ا ء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي كرامتهم عند ربهم؟ فلا شك أنه لا يقدر قدرها إلا الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ق ل ب بشر ا ل ن ا س درجات في الجنة فعلى هذا يشمر الشخص ما استطاع ن ا ذلك س ب ي ن ه ويعبد الله جل وعلا يصلق ر ب سبحانه عمل قليل معه شيء من الصدق والله ا ن ه فلا عظيم عظيم ج د ا ويدعو الله أن يعين على ذلك الأمر ليس بالسهل يدعو الله أن يعين على الصدق معه الإخلاص معه والإغبال بقلبه عليه فهي حياة قصيرة وإيش معك فيها هذه ن ا س يموتوا على زندقة من ا ل ر ا ف ض ه ومن العلمانيين والاشتراكيين ويموتوا على خناء من المغنين ليس الزنادقة من المغنين ويموتوا على ما تعلمون من الدماء والصفك الدماء من الخوارج والإخوان المسلمين وغير هؤلاء من الدمويين يموتون على الدماء وأنت ولله الحمد تموت على خير بعيد من الفتن بعيد من القتل والقتال بعيد من النهب والسلب بعيد من السطو على أموال الناس تموت قرير العين بإذن الله و ش مسكين و ش عندك ما أديت أحدا ولا سلمت مال أحد ولا قتلت أحدا ولا فعل شيء من الجرائم التي فعلها غيره مع رحمة الله سبحانه وتعالى مت على خير الله وأبشر بخير الله سبحانه وتعالى هذا رجل كما ترى آخر من يدخل الجنة فما الذي ي ع ط ي تمنى تمنى ثم أعطاه الله ما أعطاه من زيادة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا ن ف ع ت أمنيته قال الله تمنى كذا وكذا يا إله إلا الله يلهم الله ويخبره و ل كذا وكذا تمنى كذا وكذا أقبل يذكره أقبل يذكره ربه حتى ا ن ت ه ت به الأماني أي بالعبد قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه لك هذا الذي تمنيت وأشرنا عليك أنك تتمناه لك هذا ولك ما أشرنا عليه وأمثاله عشر مرات ومثله معه و س ي ت ي ر و ي ة ا خ ر ى عشر مرات أمثالة ولا تعارض بين الروايتين قال رحمه الله قال الله تعالى ت م ن ك ذ وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله فقال هذا وقال هذا صلى الله عليه وسلم ولا تعارض س م ع أبو هريرة مثله معه سمع أبو سعيد وعشرة أمثاله ولا تعارض بين العددين فلعل رسول الله في أول الأمر أخبر بقوله مثله معه ثم أخبر بعد ذلك أن هذا الرجل له عشرة أمثاله فأخبر بالأول فسمع أبو هريرة وأخبر بالثاني فسمع غير أبي هريرة أبو سعيد قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله قال ا ب و هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أ سعيد إني سمعت ويقول ذلك وعشرة أمثاله وهو ثبت في هذا الشيء وأنه سمعه جزما من غير تردد وهذا يحصل قال ورواه محمد بن اسماعيل عن محمود بن غ ي ل ا ن قال أ ق ب ر ن ا عبد الرزاق قال أقبلنا معمر عن الزهر عن عطاء ابن يزيد عن نبي هريرة ب م ع ن ا وقال فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفونها الصورة ثابتة لله وهذه من أجلتها ومن نفى الصورة فهو جهمي كما نص ع ن ا ذلك بعض علمائنا أظن أنه ابن خزيمة رحمه الله المبتدع يبغضون ابن خزيمة جدا جدا كتاب التوحيد هذا من أحسن الكتب في تقرير عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات كتاب التوحيد لابن خزيمة من أجمل الكتب لو يدرس هنا طيب د ر س بعض أخواننا فهو كتاب جميل وسهل كتب السلف سهلة وفيه تقريرات عظيمة للمعتقد الصحيح ا ل م ت د ع ما يحبون ابن خزيمة وهو إمام ل أ م ة ولا ي ح ب شيخ الإسلام رحمه الله أيضا هذا ا ر ج ل ا ن مبغوظان جدا لأنهم تكلموا في هذا ل م ب أ ك ث ر من غيرهم وبوضوح الصراحة عبارة لأن ا ل ك ت ب ا م ت د ع ي ما يحبونه مجسمة إ ل خ ر ذلك و ق ا ل وأما خلق آدم على صورته هذا الحديث مختلف فيه في بعض الرواية على صورة الرحمن ه ذ ه الرواية لا تثبت والرواية تخلق الله آدم على صورته طوله س ت و ذ ر ا ع ا في السماء هذا مختلف فيه على صورته هل مقصود صورة هنا الضمير يعود على الله أو يعود على آدم هذا الأمر فيه سهل فمن قال على الله فلا بأس من قال على آدم لا ينكر عليه فالسياق ذل أنه على آدم لكن قد تقدم معنى أن ك ث ي ر ا من أهل العلم يقولون على صورته على صورة الرحمن وليس على صورة آدم وليس المقصود أن طول ت ذ ر ا ع ا ل ي س هذا وإنما في الصفات المعلومة على صورة آدم من حيث الصفات كالوجه وغير ذلك مما ث ب ت مع التباين الذين يقولون بأنه على صورة آدم ما أبعده بأن الضمير يعود الأقرب مذكور مع ما بعده طوله س ت و ذراعا في السماء هذا التفسير للصورة صورة المخلوق طوله س ت و ذراعا فما أبعد الذي قال بأنه ع ل ى ص و ر على صورة آدم لكن هؤلاء ه ل السنة يثبتون الصورة من أدلة أخرى لكن هذا الدليل متنازع في فهمه فقط هذا الدليل متنازع في فهمه حل صورة صورة الله وصورة آدم هذا سهل لكن في الصورة هذا حرام هذه عقيدة جهمية فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها في غير الصورة التي يعرفونها فيقول إلى آخره ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها يثبات الصورة لله جل وعلا كما س ي أ ت ي فالذي ينفي الصورة جهمي جهمي وآل السنة مجمعون على إثبات هذا الشيء سلفا وخلفا قال و ر و ا الحديث كما ترى في الصحيح قال ورواه محمد بن اسماعيل عن محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاب يزيد عن أبي هريرة بمعنى وقال فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ن ق و ن ا يعرفون هذا يعرفون له صفات أخرى سبحانه فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول أنت فيقولون أنت ربنا فيتبعونه فهذا الحديث كما سمعت طويل وفيه إثبات ثم ننجي الذين اتقوا و ن ذ ر ا ل ظ ا ل م ي ن فيها جتية وأن الكفار هم أهل النار وأما أهل الإسلام فمن دخل منهم النار فليس من أهلها بل يخرج منها قال تنبيه في صعيه البخار فمنهم من يخردل بالخاء وما وقع هنا يجردل بالجيم خطأ عندنا منهم من يجردل انظر معنا يجردل في اللغة يخردل كأنه من خردله وهي الحبة الصغيرة يصير تقطع ك ا ن ه يقطع شيء من ذلك تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يجردل يخردل, يخردل ثم ينجو يحصل له تقطيع ثم بعد ذلك ينجو و ا ل خ ر د ل م ع ر و ف فإن تبت معنا يجرد المرادفني خ ر د ل ف ن ا تصحيف وإن كان مجرد المعنى بعيد فالذي في الصحيح و الذي يثبت والحديث إنما هو في الصحيح منقول عن الأصل وحديث الصفات لا يخوض فيها الشخص ك ث ي ر ا لا يخوض كثيراً إنه ربما لا يفهم عنه المقصود ولكن يخوض في ا ل إ ت ب ا ت جداً أننا نثبت كذا ونثبت كذا وهكذا أ ي ض ا مع التشديد في الجانب الآخر نفي ا المماثلة يبين لهم أن الرب ليس كمثله شيء بعد أن يثبت ويقرر الأصل أصيل من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى فإن المبتدعين ينبسون ويشبهون على الناس في هذا الباب جدا وربما دخلوا ط ع ن و ا في أهل السنة عند عوام الناس وأن ه ؤ ن ا ء يعبدون ربا مثل المخلوق يقولون له, له له له له قاتلكم الله هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة ا ل ص ح ا ب ه ذروتهم ص د ي ق وعمر الفاروق وعثمان وعليك عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عقيدة قائم عليها الإجماع أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات وننفي عنه التشبيه إجماع أهل السنة قائم على هذا فيأتي واحد م خ ذ و ل من أهل الأهواء يلبس على الناس بهذا الحجة التي لبس الجهمية ومن تقدم أن ه ا ل ا مجسمة هاولا م ش ب ه هاولا يقولون الله مثل كذا كما فعلوا ذلك كما أولئك مع ب اسماعيل الهروي وضعوا صنم وقال الأمير رب اسماعيل هروا يعبد ربا يقول الله مثل ذاك الصنم الذي تحت سادته وجدنا صنم تحت سادته يقول ربي مثل هذا حاصل يكذبون على أهل السنة وكلما كذبوا على السنة ولله الحمد كان فيه نصر نصر للسنة ولأهل السنة فالكذب حباله قصيره والكذب مفضوح وما أكثر الكذب على أهل ا ل س ن ة من تقدم من تأخر يخذبون عليهم الشيخ محمد بن عبداللهب كم كذبوا عليه أنه تكفيري وأنه يستحل دماء وأنه وأنه مغتاضون من الشيخ محمد رحمه الله جدا كم كذبوا عليه كله ذهب أدراج الرياح إسر الله له أنصارا ينصرون دعوته وانتشرت دعوته في الآفاق شيخ الإسلام قبل كم كذبوا عليه رحمه الله من سجن ا ل س ج ن كله سبب الكذب من سجن ا ل س ج ن حياةه و م ا ت م ش السجن كله سبب الكذب والعياذ ب ا عليه وهكذا شيخنا رحمه الله كم كذبوا عليه ا ن يحرم الخيار يحرم الموز فلا إله الأله قاتلكم الله ي ح ر م الأكل بالملاعق لأنه فيه تشبه بالكفار لا أحد يأكل ملعقه قال فدخل عندي ناس وكان عندي ملاعق ياكل بها الظهر قال كيف انت ما تحرم الملاعق وقال له ر س ا ل ة في على اساس انها للشيخ مغبن جعلوها للشيخ مغبن ايش اسمها يا اخوان تحريم الاكل م الملاعق صاعد في تحريم الاكل بالملاعق ص ا ع ا ل م ر س ل ا لله وانا ا ل ماكله قال وجد خيار عندي ما ا ك قال كيف ما تحرم الخيار الضيوف اللي د خ ل و قال ل ما نحرم الخير ليش نحرم الخيار قال يقولون أن نتحرم خ ي ر فلا إله إلا الله الكذب يا أخوان حباله قصير والآن في هذه الأيام أكثر من يكذب عليه شيخنا يحيى أكثر من يكذب عليه الآن في أهل السنة شيخنا يحيى هم كلما ا غ ت ا ب و ا من ل ش خ ص زادوا في الحنق عليه وزادوا في الكذب عليه حتى يطرحوه يظنون ا ن ه م سيطرحوه بهذا الكذب الذي ينسى بنيه وما يزداد لله رفعة عند الله سبحانه وتعالى فإذا رأيت أهل ه و ى يتكلمون في رجل صالح سني سلفي فعلم أن هذا على خير وأن طريقة إن شاء الله مرضية عند الله وأن له أسلاف في هذا الكذب عليه وما نزداد إلا محبة للشيخ رحفظه الله و ا ل ما نزداد إلا محبة وما ن ز د ا ل ا جمالا إذا كذب عليه برأ الله ما قالوا برأهم ما قالوا وظهر على أحسن ما يكون فأكثر من يُكذب عليه الآن في الوقت هذا الشيخ ح ي فما تجدهم ي ك ذ ب و ن على أحد من أولئك الذين في بلاد المملكة ك ث ي ر ا حفظهم الله لا، صلطون الآن قوتهم وإعلامهم على الشيخ لأنهم غ ت ا ض و ا منه وما وجدوا س ب ي ل ا ا إليه يدخلون عليه ما وجدوا س ب ي ل ا ما حولهم و ل و ح و ن ي ه م و ل و ح سياستهم الفاجرة ولا ح وإنما الحنق والتعب و ل سيم بعد ن ز و ن ه مارب فالإخوان المسلمون يعتبرون مارب لهم مارب للإخوان كما كان قديما يقال عدن للعدنيين والآن مارب للإخوانيين لما نزل الشيخ حفظه الله مارب غطاضوا جدا من نزوله كيف هذا نزوله و و سهل علينا معنا أنه سيخرب علينا أشياء وأن مارب ما ستبغى ل ن ف ع ل ا والله ما ستبغى لهم مع وجود الشيخ بإذن الله سيزال الإخوان منها لأنه إذا جاء الحق ب نقضه بالحق عن الباطل فيدمغه قل جاء الحق ز ه ق ا ب ا ط ل إن الباطل كان زهوقا فيذهب الباطل له ض ر ا ت كما هو حال الشيطان إذا سمع الحق فهم يخافون الآن جدا من حلول الشيخ في بلاد مارب لأن الاعتقاد في مارب مارب للإخوان مارب للإخوانيين و ل س ت لكم ا لله الحمد أهل مارب سواء كانوا تلك ل غ ب ي ن التي آوت ا ل شيخ أو عبيدة أو غيرهم من الغبائل حفظهم الله كلهم هم حول الإخوان الله وازداد الإخوان وضوحا عندهم وازداده بغضا عندهم لما رأوا من العمالة للحوثيين فانتبه الغبائل بعد وجود الشيخ والله أنها أيقظة والسيقظة أيقظة غيرها و ا ل ص ي ق ظ ة هي أ ي فحلول السنة في بلده يا أخوان كما حلت السنة في بلاد صعدة يذهب بالرفض أو يذهب يعني تذهب بالشر ويدهب الشر وأهل الشر فذهب الرفض في صعدة لكن بالغوة والحديد والنار يريدون برضا وأن كثير من ناس ص ح ح ة عقائدهم في صعدة وعرفوا السنة كثير من مناطق مناطق سنة في صعدة كله بسبب أن الشيخ حفظه الله نزل صعدة وهكذا مكة كانت مليئة بالشرك ما فيه إلا شرك فيها الإسلام ما فيه إسلام فجاء رسول الله وذهب الشرك وانتهى الشرك عن بكرة أ ب ي وقسرة الأصنام التي ف القعبة نحو س ت صنم وأكثر من ذلك قسرها رسول الله وانتهى الشرك فإذا جاء الحق ذهب الباطل فيخافون على باطلهم أنه يزهق فيكذبون على الشخص حتى يشوهوا عند الناس وهيهات قالوا ومنهم من يخردل وقع في رواية الأصيل بالجيم يجردل وكذل أبي أحمد الجرجاني في رواية شعيب وهاه عياض و ا ل د مهملة للجميع روايتان يخردل ويجردل والدال مهملة في الروايتين و ا ل د مهملة للجميع حكى و عبيد فيه إعجام الذال ورجح بن فرقوق ر ورجح بن قرقول الخاء المعجمة والدال المهمنة وقال الهروي المعنى أن كناليب بن نار تقطعه فيهوي في النار قال كعب بن زهير في بان السعاد قصيدته المشهورة يغدو فيها فيلحم ضرغمين عيشمه عيشمه عيشمها لحم من القوم مغفور خ ر د ي ل فقوله مغفور بالغين والفا واقع في التراب خرادين هو قطع ويحتمل أن يكون من الخردل أي ج ع ل ت أعضاءه كالخردل وقيل معنا أنها تغطع ل ى آخره فالحاصر روايتان يجردل ويخردل والأصح ع ن ه م يجردل فإذا وجدتم معنى ل غ ص ا ل ص ح ع ن ه م يخردل فإذا وجدت معنى صحيح قريب من يخردل يجردل ما فيه مانع وقد أثبتها بعض الرواه Subhanallahi wa hamdulik la ilaha illa ant a s a g h i k a t u b u i a